ضالين آمين إِنَّا في فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خيرٌ الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الله. الله اكبر الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارايت الذي يكذب بالدين